119. وما قلت موازينه فهو في عيشة راضية خَفَّت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية